يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواني سلام يقول الله عز وجل في سورة النجم أقرأت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكداً أعنده علم الغيب فهو يلا ان لم ينبا بما في صحب موسى وابراهيم الذي وفى الا تزل وازله وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم لجزاه جزاء لوك وان الى ربك منتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو اناس واحيا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر ومنك مِنْ نطفه الى جنه الى اخر الايات الكريمه هذه الايات يقول المفسرون انها نزلت في طاغيه من الطغاه الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته الا الوليد ابن المغيره هذا الرجل استمع يوم لقراءة رسول الله صلى الله عليه، فوقعت هذه القراءة وقرأ القرآن من نفسه نوكيه أخذ من المجامع قلبيه لأنه كان تصيحًا ضليعًا ويعرف صحة القرآن إن القرآن ملورثه، فكاد أن يسلم وقال في القرآن كلامًا ما زال مشجلاً حتى الآن. قال ان لا رؤي القران لطلاوه وان عليه لحلاوه وان اعلاه لنثمر وان اسفله لنغلق وإنه يعلو ولا ولا عليه والله ما هو بكل بشر هذا موسى خلف بلغ رجلا من اصدقائه من مكه فلما اتصل به قال له عجب وقال له كيف كيف تسلم كيف تترك دين آبائك واجدادك فما زال به حتى قال له والله لا اخاف على نفسي فخاف عذاب النار وإني لا لاعرف ان محمدا صادق فقال له طيب ارجع الي دين ابائك وما تخافه أن أتحمله تخاف النار يعني اورثه الماء في وضعك تخاف الحلم ضد السجن انا أتحمله ولدي شريطك ان تعطي يدي كذا من مال اما يوميا او مشاهرة او سنويا وقصد طبق معه على مبلغ مالي يؤديه وكان غنيا ثريا تارية فأخره يأطيه ولكن بالنهان عنه الله حكى هذه القصة نفسها وكم واحد منا يؤدي للشيخ مقدارا شهرية ليش؟ عودا ان يتحمل عنه بخيامه أو يشفع لولي بريطانيا، أو يأخذ اوزاره لبريطانيا، كذلك وإلى ما أعرف؟ يقيل واحد، والله صار مجموعة من الطراقيين اجتمعوا في هذا، يعني في المنطقة، وكان قريبًا، وجمعوا في, في الليل الواحد ملي... ثلاث مئة مليون. والله لا قول تلام نحن نبني مسجدًا. او مؤسسه قرانيه تحتاج إلى مبلغ مالي، والله لا ما تفرط. بس مئة مليون في جلسه واحدة للطرفين ليش؟ ليتحمل عنه وحواره. الله حكى هذه القصة بنفسها لتكون عبره عيب لنا. فقال: أفرأيت الذي سولم؟ أفرأيت يا نبينا؟ ومن العبد صلى الله عليه ما زال قائما لكل مخاطب افرايت يا ايها السامع ارايت هذا العميد هذا المكابر هذا المجرم الذي سمع الى القران وعرف انه حق وعرف انه مطالب بالتوحيد مطالب بالايمان بالخضوع والاستسلام لرب الارباب وأن اقتده بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم عرف ولكنه تولى فقرأي الذي تولى بعد ما عارفه هو أعطى قليلا وأكدى أعطى هو دان يتحمل عمل أوزاره ولكنه أكد يعني قطع كأنه كان يحمر فوجد كدير أكد وجد صحرة فسوف لهذا لهذا قال الله عز وجل تبكيسا لهذا الفعل وتشنيعا لهذا السلوك قال اعنده علم الغيب فهو من قال له ان الواحد يمكن ان يتحمل اوزار الاخر واثاره وممكن ان يدخل عوده النار وممكن وممكن من قال له هذا اعنده علم الغيب هل القران ينزل عليه هل وحي السمجيمي يتصل به هل اطلعه الله على اللوح المحمود ضراء هذه الحقيقه اعنده علم الغيب فهو يرى قال الله أم لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ما عنده علم بما بحقائق جاءت بها الكتب القديمه وحتى هذا القران العظيم حقائق يجب على كل واحد كل بشر يجب أن يعرفها جاءت بها كتب صحب إبراهيم وصحب موسى وأثبتها الله في كتاب القرآن العظيم حقائق عشر حقائق عشر أثبتها الله وتألها هنا جاءت بها الصحب القديمه من إبراهيم الى موسى إلى سيدنا محمد حكاها صلى الله عليه وسلم ولكن هنا قبل ان يذكر لنا هذه المسائل العشر وهذه الحقائق العشر ويجب علينا ان نفسها لها اذاننا وان حق وعيها قبل ان يحكيها لنا اثنى على ابراهيم امام الوحيدين ومؤسس العقيدة ومحطم الاصنام ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ام لم ينبا هذا العنيف بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وطبعا في من ينبغي ان يفهل. الذي وفى بما عاهد الله عليه او بما وكل اليه وان سل إبراهيم ربه بكلمات نسبا اتى بهن كاملات سامات ما نقص منهن شيئا ابراهيم الذي وفى بماذا وفى ابراهيم حكى لنا امورا في القران العظيم رب العزه عن ابراهيم وفى بها, بها عليه الصلاه والسلام ابراهيم من ذلك انه وصاه بأن يصبر على هذه وأن وان يتحمل الامل في سبيلها وفعلا صبرة ولا يمس صبرة لأنه أولوك ما حكم الأصنام أن عقدت المحكمة الممرضية فأصدرت حكمها بالإعدام بل بأبشع أنواع الإعدام ألا وهو سحرقوا وفعلا جاءوا من الجميع متفادي الزمان وضعوا من الجميع عائلية من السياق ما له ولا الكرسيين ما في شيء وضعه في فم المنجميق ورموه الى النار لان النار تأتي ما يصد من الكربة منها رموه هو في طريق الرغم واذا بجبريل ينزل ألك بي حاجة؟ ألك إلي حاجة؟ يقول إبراهيم أما إليك فلا وأما الى الله فنعم حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله معنى الوكيل حتى يلقى حسبنا الله ونعم الوكيل والله ما نسكر ابدا الا ان احرقت وثاقه هذيك الحبل اللي كنربط به نرجو الصاجر ناخذوه مرة يعني قتل زعن لله انا عبد انا عبد لله كي لا نعبد الله وأنا نسخر هذا طب حلت المساله بان الله قال لها بيان واضح لي بردا وسلام لو لم يقل وسلاما لما سابراهيم بردا من الذي اودعها قوه الاحراق الله الله سبحانه وتعالى قال الاحراق زولي زولي يا احراق ما ينفع احراق تبقى نار فقط يقول العلماء في ذلك اليوم وفي تلك اللحظات النار في العالم كله سلب الاحراق سلب قوه الاحراق هذا في شعرنا في الحديث ليه لان الله خلقوني وهي مسخره تحت امرات ربها السماء تستجيب لا ما عصت ابدا ابراهيم سبحان الله كانت هذه معجزه كم مره هذه كانت هي المعجزه لان الله كان قادرا ان ينزل الامطار فتلطف النار كان قادرا ان يفجر الماء من الاسفل ضد الطبيعه قادر ان يطفئها قدرته قادر ان يفتح الخط لبرا حتى يفر لكنه بعد كل هذا ما بعد. لا بد ان سلق يبقى ابراهيم وسلق النار وقل النار كوني برد مسلم على ابراهيم فكان هي المعجزات ولكن نمرود واسماء النمرود ما شاء الله راوا هذه المعجزه انا كان شادي هذه المعجزه كان لأن يشهد أن لا اله الا الله وأن إبراهيم رسول الله كان بحرور لكنهم ما فعلوا ليش لأن المعجزات لا تخلق الإيمان المشركون الذين كانوا في عهد رسول الله كلهم بشهاده القرآن عرفوا أن السيدة رسول الله هو رسول من عند الله وأن هذا القرآن كلام الله عرفوا آمنوا؟ لا انهم لا لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات لا يشعرون من الذي يات الايمان الله سبحانه وتعالى في اي وقت حينما تاتي انت عن طواعيه وعن اختيار تاتي انت وتترك بعد الله يا رب وفتني يا رب اهدني يا رب ارشدني يا رب افتح صدري للايمان يا رب نور قلبي المدينه ونفسك ان تكون لك ان تكون لك الله تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان الله لا ان تكون لك ان تكون لك ان ما طلبوا ان ما تحركوا على الإيمان مشى أفضل أعناقهم نحو الإيمان فلذلك المنافض لذلك ينقش عن عم بريس عمسي الطائر ينشي بالأرى ينزل حيثما ها حجبتك حيث لا أبدا فالله حكيم أهل النار يقول سبحانه في النار يطلبون الرجعة إلى الدنيا ويعني وقت الوعود ويقصوا يمينا على الأنف يقوموا مني ومن الصالحين من أهلك يسأل لا يا على الله كذبوا. ولو ردوه لا عادوا لمنوا عادوا. وإنهم لكاربوا. فالله يحضر لمن؟ لمن هو أهل الإيمان. يحضر الإيمان. عمّا من لم يطلبه أولا. لماذا نسع فيها يقول؟ يطلب ليه؟ لماذا نفسيه؟ نسع فيها؟ تقول في علماء حتى الدربة الدربة ما يمكن تتحمل وتنجب إلا إذا كانت عندها طلب إيه؟ عند إستجابة هي مهيئة للحظم إذا لم يكن لها سهيئة ولا يزعون ولا ينزوا عليه البحث ولا ينزوا عليه البحث دي يقصح في الوقت اللي يكون عنده هي شو عنده قرم كذلك أنسى يا أخير الله البدلالة عندما يكون حرق على حظمه حرق على أن تتصل بالله وأن سكون عبدا لله وأن تعبد الله وتطيع الله صلى الله وان الله لهذا الذين امنوا بلا صلاه في الصحيح ايها الاخوه لن يجب ان تحدث الاشي عند الله نعم هذه واحده مما وفى بها ابراهيم اقول سبحان الله جزى الله ابراهيم على هذه الشعريه انهم عذاب اول من يبعث مكسور هو ابراهيم كل ما يبعث كل واحد واحد يبعث حفاثا عراتا غرلا حتى ما فيه صدق ما؟ عراتا ما فيه ولا شيء غرلا كما بدنا اول خلق معيده كيف غرلا هذه الخلفة التي قطعها اي خلق سهل حتى يفعل طب. غرلا الى واحد اول من سار ابراهيم عليه الصلاه والسلام فالحظ المحاذاه جزاء على ما فعل به من التعريه من العريه فهو صبر على ذلك صبر على النار وصبر على الغريه وكان ممكن كلمه زرته ثوريه كما قالها عمار الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كان ممكن يقول هذا لا كم ممكن ان يرصدها ولكن في تلك الشرائع لا لانها خاصه بهذه الامه رفع أمة الخطر والمزيان وما على امتي فقط نعم هذه وحده التي صبر على ابراهيم ثانيا مما صبر على ابراهيم انه لما امر بذبح ولده وصدم له حكمه و... لما هاجر لما خرج من النار من الجار عز وجل هاجر أمر الله بالجارة هاجر ترك وطنه وترك أهله ما تما ما أخذوا له زوجة ومن عمية أولو له أولو كان بيجوزوا له وكان متطلع على... يعني مستوحشاً إلى يعني الولد وهو في عمره ثمانون سنة وأعطاه الله الولد فدشرناه بغلام حبيب عسى الله الولد وقال له ولما بلغنا على السعي كبر موجه ما شاء الله سبح مبلغي سيدنا المبلغ الرجال قال يا بني اني اراه في المنام اني اذبحك اراه الله في المنام ورؤيا الانبياء حق وقال اراه انه البحر قالوا اذبح يا الولد لي الغير الربانيه الله خالق والله أغير من يقول سيدنا رسول الله. ثم الرأي في السعد. بالنسبة للسعد كان يقول والله لو وجدت فحلا مع أمرأة لا تنسى. ورحيل أن يقتل. لابد من الشهود. أربع شهود رأوا كم في المكحولة. وهو يقول لما سمع رسول الله أحد الأزهارين قال والله لو سمع لو رأيته أو وجدته فحلا مع أمرأة لا تنسى. يعني ولو اغسل به فرسان قذرون غير فرسان قال انا اغير من زعم والله اغير مني ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها بطن الله ما يرضى ابدا ان يرى عبده واناس يرتكبان الفاحشه او غيره او غير او انها غير والله اغير مني ونأجي ذلك حرم الزواحش ما ظهر منها وما نعم اذا جاءت الغيره الربانيه على ابراهيم لان ابراهيم خليل الرحمن ومعنى الخلة الخلة معناها ان القلب تخلله وتعمر وشمل بحب الله. ما فيه حب لسوء. لا لولد ولا لمال ولا لذات ما فيه إلا الله. لما زاد الولد غار الله. الله عالم أن القلب ما زال مفعمل بحب الله. ولكن الله يجازي على العمل على علمه. الغيب يجازي على العمل. فقام لما زاد الولد جاءت غيرت الرب فقال إذبح لك. فما كان ابراهيم إبراهيم خليل الرحمن إلا أنفى وجاء إلى الولد يستشيره لأن الولد بلغ ضدها الرجال، بلغ معه الصعب قال يا ابني إني أرى في المنام أن يأذبعه وهذا الولد يعرف على أن رؤية الأنبياء حق فانظر ماذا ترى قالوا قال المفسرون إن إبراهيم ما كان يتردد ليستشير الولد هل انفر يا ولد اما أم انفر لا وانما كان يستشير يا ولدي انظر كيف اذبحك هل اذبحك قائما او اذبحك قاعدا او اذبحك مضطجعا او اذبحك نائما او اذبحك يقظا او اذبحك بسكين او اذبحك بخنجر او اذبح انظر ماذا سرى قال يا أبتي كلمة السفر يا أبتي أي يا فرس عيني اتعل ناسه معكم طبق عما ربك ستجدني إن شاء الله إن المسلم لا يقدر على المسلم سعاد الصبر هو إلا إذا أمده الله في الصبر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال الله فلما أسلما الولد والأرض إلهما استسلمنا لله فلما أسلم وسلّه للجبيد هادل. لأنه في خال ما له يا أبا لا تتجعني على قطاع هكذا فترى وجهي ربما ترحموني ما تطبق أمر ربي إلا ضعني هكذا وجهي ما ترى لكي تطبق الأمر وقالنا قالوا عصّي وجهي حتى لا ترى لتطبق وتنفي الأمر ربي سبحانه وتعالى وتنفع على إبراهيم وجاء بالسكين واضجع الولد وإذا به لما أراد أن يذبح ويتنقلب مثل هذه الخشبه ما بقي سيفا أصبح حشبة لا تفعل شيئا وإذا يتعجّه إبي جبريل بالكمش في يده من الجنة أذبح الكمش لو كان المقصود هو إراقة الدم فهذا هو اترك الولد الولد نجاه الله واتداه الله الآن قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزى المحيين وفديناه بذبح عظيم عظيم ما أدري كم كان هذا الذبح كم. كم كان حجمه وطوله والله ما أدري لأن العظيم يطول فيه عظيم وفديناه بذبح عظيم والله ما أدري هذا الذبح كثير لماذا لأن الله كان يريد ذبح المحبة ولكن محبه الولد من قلب ابراهيم ما كان يريد الله ذبح الولد ذبح تلك المحبه ذبحها لنا فبقي ابراهيم خالص الحب لله خليل يعني. والخليل الثاني من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابا بكر خمينا ولكن لصاحبكم خليل الا وهو الله سبحانه وتعالى نعم وابراهيم الذي وفى ومن جمله صوفيه ابراهيم انه ابن ثمانين سنه امر بالخط بان يختتم وابن ثمانين سنه تبارك الله شئت امره الله بان يختتم واختسنه القادون كذا القادون هي الاله هذه الاف الاف الاف ال الاف الاف الاف الاف مدينه المدينه في فلسطين يقرر القدوم على كل حال اقتسم ابراهيم وهي سنة بقيت في امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا ساريكم ابراهيم وابراهيم الذي وفى ومجلس ما وفى به هذه العشره التي سنذكرها اولاها قال الا تزل وازله مزر اخرى ام لم ينبه بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفها ما هي يا رب ما في صحف موسى وابراهيم ما هي العاشره اولاها الا تزل وازله مزر اخرى لماذا لم نقل الا تزلها وأن ناصبه ونجعل أن ناصبه لما قلنا أن لا تزيره وكل علماء أن أنهره مخففة من الضقيلة ومخففة من الضقيلة شمو شمو شمو شمو أن لا تزيره وزيرة وزن أطفا يعني من كان شيء نفس آدمة تحمل إذ نفس أخرى آتي من ذلك. ما في أحد يحمل وزر أحد كما بعد ذلك الرجل مع الوليد من مغيرة قالوا ما فيها أبداً هذه هي وياها من إن شي يتحمل وزر في حادي يتحمل السيئات يقول له هو مش النار مش النار اللي عنده شي سيئات يجيبها بداه إماه خلتو عمزوه دا, دا, دا, دا, دا لا ما فيها ابدا الا تزر وازره وازرة اخرى كل واحد واحد يحمل أرضاها وإن تكون مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا ترضى وإن تكون مسقلة إلى حملها وتدعو وإن تدعو مسقلة إلى حملها مسقلة تدعو إلى حملها تقلق تخف عني لا ازاله من مر ولا التحقيق لا ولو كان لا قربا ورد الأثر أن الأم سلسقي ولدها فاتشقوا بولدها وسقولوا يا ولدي لقد كان بطني لك وعاء وكان ثدي لك ثقاء وكان حضني لك حواء وكان ظهري لك مرتبة احمل عني ولو خطيئه واحدة جريمة واحدة احملها عني يا ولدي أنا أمك يقول لها يا أمي والله ان لي اوزارا ابحث من يحفر عني تفر بها يوم يقطع الله يوم يفر مره من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأن لي يا ربي قل لكل امرئ منهم يلقي شأن ابنه كل واحد يفكر في كل واحد يقول نفس الشيء الله عليه اذا يا اخوان سبحان الله ما في احد يحمل عنك لا ابوك ولا ابنك ولا جدك ولا اخوك ولا شيخك ايها الناس اتفقوا ربكم واخشوا يوما لا يبزي يوما فضيع الحبيب لا يجزي والد عن والده ولا بولود هو جاز عن والده شجا ما يمكن يفكك لا شيخك ولا رئيسك ولا ولدك ولا والدك بل حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي أقربائه فهو عَمّ و يا بني عدي مناز، أنقِل أنفسك من النار والله لا أغنى عنك الله شيئاً. وحديث صحيح يا بني عدي مناز، يا بني هاشم، يا بني الطالب، يا عباس، يا فاطمة، بنت محمد، صلى الله عليه وسلم، أنقِل نفسك من النار والله لا أغنى عنك الله شيئاً. ولا تزِر وزرة وزرعها سبحان الله خلق القائل يا اخوان هناك حديث بل ايه يقول الله عز وجل ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يدلونهم بغير على الاساءه ما يحملون عندما نخرج من القبر كل واحد يحمل عنده شكار ماذا؟ قد يالي واحد عنده شكار بعشرين كيلو واحد خمسين كيلو واحد اميان كيلو واحد ألف طول, طول. مصر الله العاربي واحد أطماء ما شاء الله، وهو صغير، وقد يخرج يبعث الله مثل الزر كما أخبر صلى الله عليه وسلم مثل هل كباروها العظماء كيف يحظون الله يحظون ورا كيف يحظون الله فهل دبلا ونطنياه كيف يحظون الله سبيل سبيل مثل الزبان فبنس الله ودبال روه يحمل أوزاره يحملون أوزاره مكافلة سيوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه أقول هذه ليست أوزاره ليست أوزارها غيرية وإنما هي أوزاره لأن المنظر غيره يحمل من ويحمل اوراض ويعمل ضرر مين هو اللي اضر الله وهذا قد يعفاه ذلك بذره اوراض مكره وهذا احد اوراضه على الله غيره لأنه من نسل الناس السيئه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاديه وزر من عمي بها في القيامه انسى لقره التضرع في منك ومثل من زلقين تقوم بهم تقوم تخطو تخطو الويل كل ذلك لصاحب الغرور صلى الله عليه واللي شر الريث واللي شر ال... يعني الكما واللي شر الحشيش واللي شر صدها للامه يفسح حق من هذه الامه ما دام ما في وزرها وما دام في غيها وطالعه صلى الله عليه وسلم اذا الآية الان كان ايما الله اللي شر بدعة ضرارة وكان في علم هذه البلاد وشا شريط ما دامت هو ما في الناس والعياذ بالله خلاص جميع ما يرتكبون هو عليه هذه واحده هذه اولى الا تزر وازره أخرى اخرى الثانيه وان ليس للانسان إلا ما سعى هذه الثانيه بقينا لها قضيه ورد في الحديث ان الميت يعذب بما نيح عليه هذا قضي سراء لبعض الناس ان هذا الحديث يتناقض. الايه الميت كي يتعذب بيش بنياحه اليه زوجته وانسه أمه، نوح عليه ربنا يعذبه وهذا مجرور جزء غيره فيك يعذب في هو قال العلماء يعذب لانه اقر هذه المياه في اهله كان يراها فيهم ما رباهم ما نهاهم ما امرهم بما امر به الله ورسوله وما نهاهم او ما زجرهم عما زجر الله ورسوله فهو يعذب لانه سر كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته الزوج مسؤول والأب مسؤول هذه رعيتك هذه مسؤوليتك إذا قمت بتربية أولادك وترجيهم واذا خلت أحملتهم وتركتهم ضرهم أو تسجعتهم على الضراء فالسعد السعد بظهرك ليحمل أرض أرضه يعني جميعا الله لآبين والله مسحس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 كله مع رأسي كيف يستحق هذا لا شاء الله أن يكون هذا لا يدخل الجنة. هل هذا الله؟ الله خليل الرحمن. كل شيء أفضل من الله سبحانه الله عليه وسلم. من هي هي هي الشيطان، هي من هي من الله إلا لو جاء في جوه وكان هياب होता ما خلاص صح كده الاخوان طب الايه 22 لله الله تزرع ويزرع ويزرع اخرى هذه تقول الثانية هو ليس للانسان الا ان ساع الاولى كانت في الاوزار وهذه في الطاعات، هذه في السيئات وهذه في الحزنات. في الحزنات ما ذكر الله، وان ليس للإنسان إلا ما سعى. نزد من الحزنات إلا ما عجز أنت. أما شيخة بيصلي في شيخة بيصلي دهون شيخ وبيصلي الطاعات، قلت قال مش تقول يوم أنا ما صليت ليش؟ هلا قلنا سلّك هذا الناري شاء الله وشافرنا بس خلاص بس نعم حظي نظبي كفي يدخلني لا غير يدخلني خلاص أنا سرّي هذا الشيء في في سلّح عن أحد في حج حذر عن أحد خلاص إن فارق هذا نعم بيستبطع من عامل مصانع متجارة إلى آخره وده يشيجني وهذا خمسة يدخل فريق الحج بعد ذلك يدخل في وان ليس للانسان الا ما, ما في حد صم عن احد رمضان ما في حد يصلي عن احد لا نافله ولا ايش ولا قريبه ما في احد يزكي عن احد يعني من المال يعني من غيري ها لا يجلي انه يزكي بالمال خلاص ما في زكاه انا ازكيك من مالي فين لا بد في حد يسلم عن احد قال ما تزكي وانا ساكن ماذا؟ قال ما تسر؟ صبر في غيرك وضمارك، أنا أتسر؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كل واحد يثبت في صحيفته وكل واحد ترفع درجاته، ايش؟ بعمله. وان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقول لك الولد صلاحي ليس للإنسان إلا ما سعى الأب الكريم يقول الولد الصالح الولد الصالح يقرص وازماء إذا ما سبن انقطع عمله إلا من ذلك صدقة الجارية ماتوا وقال صدقة للفقراء والمساكين والعزامين قطعة أرضية دخلوها كله لغير الفقراء المساكين ولا اقول طلبة أو كذا ولو مات صدق جاري ليش اني العمل هذا من كسبه او علم ينسبع به الف كتابه نشر في الناس علما اهتدوا بسببه ما دام يعملون بل كل الامه الاسلاميه كل من اهتدى الى هذا الدين القويم فتقوم الساحه كله في صحيفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في احد عنده من الاجر ما عند رسول الله والله كل من اهتدى منها من, من كان في عصره والعصر الذي يليه والقلب الذي يليه والاخره احتفظوا بالساعه كلهم في صحيفه من في صحيفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى المطر صدق جاري علم سفع به مصحف ورثه عين جاريه حضرها كبير حضرها مسجد بناها مثلا الناس يصلون مثلا الناس يسافعون الا وهي في الاول ولو مات شريك ما دم هذا عن المجارين إلا هو مقتصر حدسه دلو من كسبه من عمله وأليس الإنسان إلا مزحل ولد الصالح الولد الصالح خصوصا إذا كان هو الذي تسبب في صلاحه حفظه وكتبه الله من رسول الله ورجع تجيه الصليح ربوبه في اسلاميه أرشده إلى الدين الحنيف علمه العقيدة كذا علمه الجهاد أن نروح نعمل كسرى كن صالحين بالصلاح. جميع ما يعمل من اعمال صالحه الا هو ثابت في صحيفه ابيه ليش ليس من سعيه وليس الانسان الا المساعده نعم عندنا بعض الاشياء العلماء خصصوا هذه هذه بعض النصوص تدل على ان هناك حسنات تثبت للانسان بدون سعيه وجده وجهده من هذه الآية قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان والذين آمنوا مجموعة من المؤمنين الصالحين آمنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا والذين آمنوا ثم عندهم أولاد نجموا ذريه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فاجتماعتهم في الصراح والضطر نفس الإيمان الذي عند هؤلاء عند هؤلاء حين واتبعتهم صروق بسجيهم أو بغير سجيهم إذا جثبت سجيهم فإنه لا، لأنه من كثبين لا خد يكون بغير سجيهم ولدك العماثر ضمن الموتن زهر وتشعر صغيرة لما كانوا صاروا من الصالحين بفضل الله الذهجين حفظ الله ولد في صلاحك. حل يا قصه قص قص موجة الجدار فكان لغلامين يتيمين يسمن سما. في المدينة وكان أبوه مرضي. وكان تحدو كان زر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 ويقول لك إن أعمل ١٢٠ ليش؟ كان من أجل الأولادي واش يصلح لله أولادي من بعدي ليش؟ يكره هذه الآية وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا فالله حفظ الجنز ليش؟ لأن أباهما كان صالحا فالله سبحانه وتعالى تقررني عني هذا هذا الأب حافظ أولاده بعد موته فكذلك هنا يا اخوان يقول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم فاتوا التجاره في السلاح او الصراحه الصراحه لا واتبعتهم ذريتهم بايمان قال الحقنا بين دريتهم. ليش؟ لان الله عمل مقامات الاباء عمل مقامات الجنه والأرويس الاباء ما يمكن تستقروا فجوم حتى يكون إيه؟ الأولاد لا يا رجل يا شيف ما دلقوا في الإيمان درجاتك ولو فالله عز وجل يعلي ويطلع إلى تلك الدرجات هؤلاء الأولاد ولو أنه ما وصلوا في تلك الدرجات بالإيمان فقط تقريرا لعين يقر عين الاباء سبحانه و سبحانه. فهؤلاء ارتفعت درجاتهم بيه؟ بعملهم. لا. بيش لعملهم ايه؟ هذا اقترب من الله. انا صرف من الآيات. ولا وليس الانسانين. الا هذه إلا وكذلك الحج مثلا. انسان كان يريد ان يحج. ما عنده شيء. ما عنده. جال ولد. الله سعى الولد عنده مال تبارك الله ما شاء الله عنده مال وحاجه الولد وقال نشي حج عن ابي يجوز ولا لا؟ يجوز فإنه يجوز قلت يكيب كل سجمان لا حجه لأن أحد لا هل يتواجه لك تحجه أم أما الأنهام يشي يديك تدررر أو عليه فالرسول صلى الله عليه وسنع راح يقول لباك يا أخمار البيت عن شغرمع قال من شغرم هذا قال أقل لي أو قريب لي قال حدثت عن نفسك قال لا الحجة النزب ثم حجها عن شو رواه وابراه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى رسول الله إني أبي أدركت الفريضة وهو الشيخ لا يسبس على الرائحين يعني النزب اللي بتبقى دائما في ما إنت هالنبي شو بطاردك هذا ما هذا أظلم وهو مس تعيش ولا يسبس على الرائحين مس تجلس على الرحلة. قضوا رسولا أحج عنه وما ما تلقى هاي قال أحج عنه وقالوا نعم حج عنه فالحج هذا الخط جايس هذا يخرج من كل إسعاره؟ وأن ليس للانسان إلا ما سعى إلى هذه ايضا هل يطلقين والصيام صيام النظر ما صيام فضل رمضان صيام النظر كيف صيام النظر؟ مرأة نظرة أنفسه أت إذا نجاه الله سبحانه وتعالى أو شفاها الله من مرض هي سفاسف هذا النظر يسمى نظر يعني النظر المعلق نظر معلق وهو منهي عنه بالحقيقة ولكن يجب الوفاء به وهناك نظر مطلق عليها أن أصوم شعر العقل مطلق بدون ما هذا اللي قال داش بطني إذا شفان الله أصوم شعر كأنك تقول والله من لك حتى تشفيني إذا ما تشفيتي ما تأويش أروه من الله ما شاء الله هذا المرء معلق منه عنه وإنه يستخرج به من البخيل هذا المرء يسمش عمره رسول ايه دينك على بقية لا انه المطلق تكون على مقصر والله ما كان سوم يبنيه ولا كذا هذا شهر شعبان رسول يسمو كبير او شهر جوان ويسمو كلهم تقربوا الله هذه ما في سجل المرء ويوفز لما ما سجل جاءت رسول الله إذا رضا قبل يا رسول الله رسول سلسل سلسل سلسل قال أرأيت لو كان على أمك دين هتونسي قاضية سعره؟ قالت نعم قال سمعك فدين الله أحق القضاء. قضاء دين الله أحق القضاء. قضاء رمضان لأ, لا ما كان الصحابة ربو الله أنه لما تواحد كان لهم وضع سنة لضع أو شهر رمضان كله ما كان فيه أحد صبعا أحد لا إنما بعض العلماء في الصين بحاية شبنا عباد يقولوا ومناك الفيديا وبعض العلمان كلها ما فيا فيديا ما فيديا لكن الأحسن كله فيديا يعني عن كل يوم مسكين 3 يوم لازم خمزة 6 يوم سن خمزة أعطيهم للمسكين المسافير مساكين ومطار اتبعوا هذا أيضا خرجوا همية من ولا ترموا من الآية وكذا يجا الصدقاء يعني امراه جاءت الى رسولها فإن الأمي فسلتتنا بسوغر ويواناها وقت كانت في السوغر فالسوغر مات الماء أرضك بل سوغر صدق وقال سوغر صدق عنها الماء بير ماء قال أفضل صدق أفضل صدق الماء أفضل صدق الماء. الماء. الماء عيد بير كانت تحفر الماء سبحان الله أفضل صدق سبحان الله هذه جيدة وكذلك الدعاء بنفس كتاب الله ربنا فينا ولاخوانا من الذين صدقونا بالامان كل مؤمن مؤمن يدر كل في وهذا من زي الايمان المؤمنون يقرؤوا بعضهم بعضا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني سلمهم يا رب كل عبد صالح لله سلمهم ارزقوا السلام من عذاب والسلام من كل ما يضيق سبحان الله بين هذه خرج دلال صح طف العلماء سبحان الله قالوا هذه الايه وان ليس للانسان الا ما سعى ممكن ان نقول ان هذه كلها داخلة في الايه لماذا؟ نقول هذا وان ليس الانسان الا ما سعى بحسب العزم اما هذه فذكرناها بسبب الفضل بحسب الفضل هذه فضل من الله وان لو عملناه ها؟ يعني بالميزان ايش ما يعطيك الا ما عملته انس والذي تصدق منه الواحد تصدق عليه دع لك ايش لا يعني صامعين سبحان الله تصدق عني الله عز وجل بفضله يجلس هذا لصاحبك نعم وبالعلماء من قالوا ان هذا في الكافر وان ليس للانسان الا ما سعى للكافر اما المؤمن لا فهذه تشكل في صوره ايش في صوره في النسر في في يعني تشكل في كثير قال هذه الايه دليل على ان القراءه لا تنفع المجلس لان الله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى والقراءه التي نقراها على المجلس ما تنفعه لانها ليست مساويه ولا يجوز قياسها على الصدقه وعلى الدعاء وعلى الحجل يقولنا لا ليش؟ لان القياس في باب العبادات ممنوعه القياس بين قراباتنا ممنوع وذن كما يقول القيم انه ان كانها هو, هو يثب جواز القراءه على الميت وهي خلاف هي ولكن كتاب الروح ولكن قرر قاعده نفس قول واجد اجويا يقول اذا كانت المش اذا كانت القضيه موجوده في عهد رسول الله وصلنا المثال امر من الامور موجود في عهد رسول الله ولم يمت به حكما فبعد نصيه لا يجوز أن نقيصه على غيره. مثلاً يقول الميس كان مجزة عد رسول الله والقرآن كان مجزة عد رسول الله كان حبثت القرآن موجودين ولا موجودين قرأوا ولا الفاتحة قرأوا قل هو الله حتى ستاة سورة القرآن فعالوا ما فعلوا يقول كثير والصحاب ظل الله عليهم يقولون لنا لو كان خيرا لو كان هذا خيرا ما سبقسونا إليه. هناك كثير يقول هذا الكلام. إيه وهو كلام صحيح. إذا في عهد رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم ما تبلزوه وما تبلزوه وما تبلزوه وما تولدوه وما تولدوه وما تصحابه وما تقربه ما قرأ على أحد من فتح. <تصفيق> نعم صلى الله وعدد الصحابه كثير كثير من الصحابه صلوا عليهم يشهدون الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا على حمزه سبعين صلاه 70 صلاه على حمزه وما قرا عليه ولا غيره ولا قلنا واذ قبل كثير لؤتما خيرا ما سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذن قال لنا بالنسبة للقراءة على الميت قضية خلافيه والنحن الإمام مالك يقول الشيخ لين يقول وكوريا قبل قراءة ياسين قرأوا على ابو ياسين قلنا هذا الحديث ضعيف جدا كما قال ابن راقبطني وقرأوا الحافظ المحجر في توفيش الحبيب قلنا الحديث غير صحيح وقلنا الحافظ المحجر على أمير المؤمنين الحديث هذا اقول البخاري ولكن هذا عنده شرح مثل الباري نعم القراءه على الميت بالاجره يقول الالوزي في التفسير رحمه الله عند هذه الايه ان القراءه بالاجره حرام بالاجماع ومن اخذ الاجر على القراء وكاننا اخذ ثمن الخمر والخنزير يقول بالاجماع والله حكى الاجماع انظروا الالوسي بالاجماع وهذه نصيحه في رمضان من جزاه الله خير اللهم وفقنا جميعا اللهم وارضى سبحان اللهم وبحمدك وسبحان الله لا اله الا انت واتوب اليك